أنه من عمل منكم سوء بجهالة, بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نقصر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 وَلَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقَضَيْتُ الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَقَضَيْتُ الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ